أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجذ له من دون الله وليا ولا نصيرا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 وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله مَا في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله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 وَإِن كَانَ للِكَافِرينَ نَصيبُ قالوا أَلَمْ نَسْتَحوذ عَلَيكُمْ وَنَم نَعكُم مِنَمُؤمنِنين فَلَّهُ يَحْكُ بَيينَكُم يَومَ الْ القِيامَ وَلََجَ عَ اللَّهُ للِكَافِرينَ على المُؤمننين سَبِيلَ.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 وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجذا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم سَاقَهُم وَكُفْرِهِم بِآياتاتِ اللَّهِ وَقَدْ لِهِمُ الْ الأنْ بِاء بِغَيْرِ حَّوا وَقَوْلِهِمْ قُل بُنَا غُلْف ببلَلْطَبَ اللهَّهُ عَلَيهَا بِكُفرْرِهِم فَلَا يؤمنِونَ إِلَّا قَليلَ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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمْ رِبًا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ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 فَأَمَّا الذيينَ آممَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ حَاتِ فَيوَفِيهِمْ أُجُورَهُم وَيَزيدُهُمْ مِ فَظلِ وَأََّا الذيذينَ سْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبرَرُوا فَيُعَذِبُهُمْ عَذاَابًا أَلمَووا وَلَا يَجِدُونَ لَم. مِن دُونِ اللهِ وَلِيٌّ وَلا نَصِيرَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا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 ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب حذمة <حرمت> عَلَكُم المَيتَّة والالدم وَلحمُ الْ الخزيرِ وَمؤُهَِّ لِغَيير اللههِ بهِهِ وَْمُن خَانقَة والمَووقُذَة والمُتّيةة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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان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 لا مَسْتُم النِس أَفَلَم تَجدوا مَاأَ فَتَََّمُ صَعيدَ طَيّبَ فَم سَحوا بوجهِكُم وَأَيدكُم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 اتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم